Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Admin. ar -ra لذنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا En dan ga van ربك لبالبصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ولعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا I'm mm going -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Somsom van degene die degene die degene wil bemoeien is, البلد ووالده وما ولد لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ أَيْحَسَرُ أَلَّا يَقُدرَ عَلَيْهِ العطب وما أدراك من العطب فك عطب أو إطعام في يوم ذي مسطب يتيما ذا مطرب أو مسكينا Slaat op orde! Laat opnieuw Thank <laughs> you. Bismillah vader en moeder zijn in het midden wal-Qamari leven. talaa, wat nahari de wal love. Oh. En ik وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَيَسْرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَغَى وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى Samen met elkaar in de Assalamu maar ik kom op met een صرى طالبين أن عنت عليهم غير المذبب عليهم ولو خير لك من الأولى ونزم فيعطيك رب hier om للمغطوب عليهم ولا إن مع العسر يسرا فإذا ثورت ثنصر وإلى Als je het hebt over de mensen die je din kunt veranderen, dan heb je het over En Slechts wat je zou kunnen doen. En dat Bij mij إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَنَسْتَهْدِي إِلَى الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا من علاق إقار وربك الأكرم الذي علم أو أم أمر بالطلاق رأيتك كذب وتولى ألم يعلم Hij roept in is het woord. Hoef